اننا اغاثه مستقيما فتتبعوا ولا تتبعوا السهول فتكفر قدكم من تدينك اننا ياسمك مستقيما ولا تتبعوا السهول فتكفر قدكم من تدينك ذَٰلِكُمْ وَصَّافٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ذَٰلِكُمْ وَصَّافٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ